إليه يرد عين الساعة وما تطرد من ثمرات من أكمالها وما تحمل من أنسا وما تضرر لا بعلمك ويوم يناديهم أين شركائي قالوا قالوا آذلناك كما منا من شهد وضلل عما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من حيصر لا يشاءم الانسان دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ادقناه رحمه منا من ان بعجب الله مست ليقولا نادى لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت إلى, إلى ربي ان لي عنده لنا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ وَلِيمٍ وَإِذَا أَنَمْنَا وَلَن نُّسَاوِيَنَّ اللَّيْلَ مَدَاهُ وَلَن نُّسَاوِيَنَّ النَّهَارَ جَاهِرًا وَإِذَا مسوا لهم ذي الله ثم كفرتم به من أغل من من وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لو أنه القفق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 أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُقِيطٍ بسم الله الرحمن الرحيم إِلَى النَّذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله قفيد عليهم الله قفيد عليهم وما أنت عليهم وَكَذَلِكَ أَلْقِينَا إِلَيْكَ قُرْآنًا رَفِيعًا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ خَلَلَ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ خَلَلَ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَنْحِ إِلَى غَيْبَتِهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ ولو شاء الله لجعلهم أمة واقبة ولكن يرسل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم امتثقلوا من دوني او لا افهم الله وَهُوَ وهو الْمَوْتَى الموتى وهو محيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما كنتم فيه من شيء فالحكم لله ذلك الله لي توكلتوا إليهم فأطلوا السماوات, والأرض فاطلوا السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أدواجا ومن الأنعام أدواجا يقرأكم فيه ليس كمثله شيء السميع البصير له مقارب السماوات والارض يبسطر رزق لمن يشاء ويخلر انه بكل شيء علي سرعاكم من الدين ما وصى به والذي أوصينا إليك وما ونبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبغى المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتب إليه من يشاء ما تضرطوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى النقر بينهم، وإن الذين أورثوا الكتابا بعدهم في شك. فلذلك فدعوا واشتقوا كما امرت ولا تتجا اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدن بينكم قال الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يخادون في الله من بعد ما استجيب له حجه زاحظه عند ربهم وعليهم غضب, وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحس والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل من الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمَنُوا مشفقون فيها ويعلمون أنها الحق ألا إِنَّ الذين يمارون في السَّاعَةِ لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباد يرزق من يَشَاءُ من كان يريد حرص الآجرة نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الآجرة النصير ام لهم شركاء سرعون الفصل بينهم وإن الظالمين لهم عذاب الأمين ترى الظالمين مسبسين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعموا الصالحات في روضات الجنات لهم ما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 أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشل الله على قلبك وينق الله الباطل والحق الحق بكلماته إنه واليمون وهو الذي يقبل التوبة عن إباده ويعطر عن السيئات ويعلم ما تفعنون ويستجيب الذين آمنوا وآمنوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بتطلعوا رزق لعباده لذغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده قبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما يقنقه وينشوا رحمته وهو الولي القميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من ذابة وهو على دمه إذا شاء قدير وما أطاب لما كتبت أيديكم ويعفوا عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آتي الجوار في البحر ان يشاء نسكر الريح فيظلل وواكب على ظهره ان في ذلك لايات لكل صباح شكور اوبقهم بما كتبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم فما أتيت من شيء فما في الدنيا وما عند الله خير وألفار الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يتجبرون كذا والذين استجابوا لربهم وأخاروا الصلاة وأمرهم سرى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم بغيهم ينتظرون وجداء سيئة سيئة مثلها فمن أَفَاوَ وَأَصْفَقَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَمَظْلُومٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَرَمَن كَظَمَ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 فَإِنْ أَغْرَبُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّا إِذَا أَذَكُنَا الْإِنْسَانَ رَحْمَةً فَرْحَ لِهَا وَإِنْ تُصِرْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا خَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ فَإِنْ إن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يغلق ما يشاء يغلق من يشاء فجر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا, رسولا فيوحي بإني ما يشاء وكذلك اوخنا اليك روقا من امننا ما كنت تذليما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جننا نورا نهدي به من نجاوا من عبادنا واين إنك لتنهي صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تطير الأرور والكتاب المبين إنا أَنَّ عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا عليم حكيم افنبغض عنكم الذكر سبحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الْأَوَّلِينَ وما يأتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اجند منهم بفضم ومظامه الاولين ولئن سالتم من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهم العجيب العلم الذي جار لكم الأرض مهدا وجار لكم فيها لعلكم ترتدون والذين الذى من السماء ماء بقدر فأنشروا به بلدة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستموا با غبوره ثم تذكرون أما تربكم إذا استويتم عليه بحال الذي لن سكر لما ذا جارنا كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان نكفر أن اتفد مما يطلق بناس وأصفاق بالبنين وإذا بشر أخدوا بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين من الرَّحْمَنِ الرحمن إناسا أشيدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وَقَالُوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا قَبْلِي فهم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إِنَّا وَجَرْنَا آبَاءًا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا آثَرٍ مُتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قبلك في قريه نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها وجدنا كن عاقبكم مكذبين ذا او كل ف مبين وقالوا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القرية العظيم او يقتلون رحمة ربك نحن قتلنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا برضا ولن بعضا شهريا ورحمه ربك خير ما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ثقفا من في الضحر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم المتقين ومن يعف عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قبيل وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قالوا بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفع يوم إي ظلمتم أنكم في فِي مشتركون أفأنت تسنعوا ثم أو تهد العمل ومن كان في ظلال مبين فإما بك فإنا منهم منتقمون أو مرينك الذين عادناهم فإنا عليهم مقترون فتنسك بالذي أوحي إليك إِنَّكَ على خراط مستقيم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 فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يقصكون وما هرين من, من آية إلا هي أكبر من أفتها وظلناهم بالعذاب نعلهم وقالوا يا أله الساحر ادع لنا ربك بما عيد عندك إننا لم تدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعا في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تدري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكادر من فلولا ألقي عنه أشورة من ذلك أو جاء معه أرجاء مع الملائكة مقترين فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقلنا منهم فأغرقناهم ألمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب من مريم مثلا اذا صوبك منه يصدون وقالوا الهتنا خير امه ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم صصيرون إِنْ هُوَ إِلَّا عَبِدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهُ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيمِ وَلَوْا شَاءُ لَكَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَطْلُقُونَ وَإِنَّهُ عاف بناتنا ونبئوا واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يقربن نبوء الشيطان لكم, لكم عدو مبين ولما جاء يساب البينات قال قديت ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله أرطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدون هذا صغاط مستقيم فاختلفنا الأحزاب فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا الحساب يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتكلم يا عباد لا خرض عليكم اليوم ولا أنتم تخدمون الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وازواجكم تحضرون يطاب وفيها ما تستهي من أنفس وتنبذ الأرض وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتمها بما كنتم تعملون لمن فيها فاجئة كثيرة منها تأكلون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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون أم أبرموا أمرا فإنا مغرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم قل إن كان بالرحمن ولد فأنا اول عبد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يطفون فذروا يقوبوا وينعبوا حتى يلافوا يومهم الذي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعندهما الساعة وعنده عنه الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق ورحم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قالوا في الكون يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصرفهم وكن سلام فتركناهم بسم الله الرحمن الرحيم حا والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يخرج كل أمر حجم أمرا من عندنا إنا رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين لا اله الا هو نحن ونميت ربكم ورب اباءكم بل هم في شك يلعبون فارتك بيوم في السماء برصال مبين يوم الناس هذا عذاب أليم ربنا نشف عنا العذاب إنا منون أنا له الذكرى ثم تولوا وقالوا معلم مجنون <تصفيق> إنا كاشف العذاب قليلا إنك معائلون <تصفيق> يوم نغتص البقشة الكبرى إنا أنتقنون ولقد فكنا قبلهم قوم فرعون أو رسول كريم أن أجو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعمل عن الله إني آتيكم بسلطان مبين وإن ان بربي وربكم ان ترجمون وان لم تؤمنوني فاعتذرون فدعا ربه ان اولئك هم مجرمون فاكر بعبادي ليله انكم متبعون واترك البحر وهوى انهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون ورعوع ومقام كريم ونعمه كان فيها ساكنين كذلك واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بإسرائيل من العذاب للذين من فرعون إنه كان عاليا من المتفين ونقد اخترناهم علىهم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه جلال فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوت البعي والذين من قبلهم أهلتناهم إنهم كانوا مجرمين وما ظنقنا السماوات والأرض وما بينهما لا ما وقالا وما بالحق ولكن اكثرهم لا يعملون ان يوم الفصل لقاؤهم ام يوم لا تنفع مولا عن مولا شيئا جنرة الزكور طعام أذين كذب يغني في البطور كرم الحميم قدوه بعفيوه إلى ثوائم جحيم ثم صبوك وطرأسه من عذاب الحميم زق إنك أنت عبد الكريم إنا آل ما كنتم به تلترون إن المستخين في مقام أمين في جنات ورود يلبطون من سندس كذلك ودود آب بحرمين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تنقونا ووطاروا حباب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما اشترناه برسانك لعله يتبترون فارتقر إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حالي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين. وفي خلص وما يدث من ذبّة. وَقِيلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الذَّالِكَ وَمَا أَنزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْبِرُوهُ وَمَا أَنزَلَ رَبُّكَ مِنَ السَّمَاءِ من الْأَرْضَ بعد موتها إلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويقول لكل أفاك أثيم يسمع آية الله تتلى عنكم من يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعداب الأمين وإذا علم من آيات شيئا اتفى لنا هدوى أولئك لهم عذاب مهيم من وضائهم جهنم ولا جميعهم ما كتبوا شيئا ولا ما ولا نتظر من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا مدى والذين كبروا بآيات ربهم لهم عذاب الله الذي سوفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلهم تفكرون وتوفر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ الَّذِينَ آمَنُوا يُجْهُرُونَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ أَيَامَ الْقَدِيرِ يَقْرَبُونَ بِمَا كَانُوا يَتْفَكَّرُونَ مَنْ عَمِلَ طَالِقًا فَلِنَفْسِهِ وَلَنَزَاعَ فَلِهَا ثُمَّ لا ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورجعناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر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 فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يروا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعثهم أولياء بعث والله ولي المتفين هذا أَمْ حسب الذين أَن يُتْرَكُوا أَن نجعلهم آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ سَبَقُوا وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا نذبمون أفرأيت من اتخذ إله وهو أضل الله على علم وختم على سمعه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 وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إلا الا يظنون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قام الا ان إلا ان كنتم صادقين قل لا هوحييكم ثم يميتكم ثم يبعث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 كل أمة تدعى إلى كتابي اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُرِزْقُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا وإذا فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا غمنا وما نحن بالسيطين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستمزئون وكل اليوم ننساكم كما نسيتم بطار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز